ومغانية كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانية كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيديا ناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم ويهديكم صراط مستقيم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير.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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفا أي بلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم فتصيبكم منهم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 إذ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اتَّقُوا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن ان شاء الله امنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 ترأهم ركع السجدين بتقون فضلاً من الله ورضوانا سماهم سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الإنجيل كزرع أخرج كزرع أخرج شقه فآزره فاستولى فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أي